ثم استوى على العرش الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل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 وفي الأرض قطع متجاورات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان وفي الأرض قطع وجنات من أعناب وذر ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون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 وَإِنْ تُعَجَبٌ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَيَذا كُنَّا تُرَابًا أَمْ إِنَّا فِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا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 ناس على ظلمهم وان ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من ربه انما انت منذر ولكل قوم هاد ويقول الذين كفروا لولا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 من أسر القول ومن جهع به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار سواء منكم من أسر القول ومن جهع به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار وَمَعَقِبَاتٍ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ لَهُ عَقِبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ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 وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَغَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالِ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 وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه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 يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل من رب السماوات والأرض قل قل أفتقدتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل أفتقدتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات وانضر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 ما في الارض جميعا ومثله معه لافتده به الذين استجابوا لربهم الحسن والذين لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتده به اولئك لهم سوء ومأواهم جهنم وبئس المهاد أولئك لهم سوء الحساب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 لا يتذكرون الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به اي يصل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 الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما وزقناهم سرا وعالنيا والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما وزقناهم سرا وعالنيا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَ الدَّارِ بَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَ الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ والمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ جَنَّاتِ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار سلام عليكم بما والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به اي وصالوا ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسق الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع الله يبسق الرزق لمن يشاء ويقدر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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبانهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن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 قل هو ربي لا إله إلا هو كَْلتُ إلَهِ مَتَ وَلو أن قُآان سيرَ بِِجِبال أَ قطِيعت بِِ الأغْمُأَ بِهِ, به, به المَوْوتَ بلِ اللههِ بِهِ, به, به المَوْوتَ بل اللهِ الأم ج افلم يياس الذين امنوا ان لو شاء الله لهدن الناس جميعا افلم يياس الذين امنوا ان لو شاء الله لهدن الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن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 فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ فَمَن هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ أَقُلْ سَمُّوهُم فَتَنًا هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ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 لا يعلم في الأرض أن بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضمن الله فما له من هاد لَهُمْ مَا في فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ لَهُمْ مَا ذَابُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا من من مَثَلُ الْجَنَّةِ جَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَكُلُّ هَدَائِمٍ وَظِلَالُهَا ۖ فَتْلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أكلها دائم تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أنزل إليك وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بعضه فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُعْطُوا إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ أُنِيبُ قُلْ إِنِّي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 لكل أجل كتاب وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت بَعْضَ الَّذِينَ نَعِذُّهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ عَلَيْنَا الْحِسَابُ وَإِنْ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِذُّهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ عَلَيْنَا الْحِسَابُ أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أقرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أقرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَقَادِمَ كَرَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْحُكْمُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُونَ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقِبَ الدَّارِ وَقَادِمَ كَرَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ